لحضراتكم او لمن كان معنا في الاسبوع الماضي كيف نشأت فكرة الاصلاح في ذهن الشاب بل كل الطفل حسن البنة منذ كانت الميدا في المدرسة الابتدائية وكيف حول الفكرة منذ مرورها بذهنه الى عمل عمل وجه به مجتمعه الصغير ثم مجتمعه الاكبر منه بل بلغ به مدرسيه ومعلميه وشيوخه في القرية وكان لهذا اثر لا في تكوينه هو في وإنما في تغيير المجتمع من حدثه بغير شك وأغرار عندما تجاوز المراحل التعليمية المختلفة إلى أن وصل إلى السنة النهائية بدار العلوم أن يبلغ رفكاته في كيفية تحويل هذا النشاط الذي كان تلقائيا ولنقل طفوليا في أول الأمر إلى نشاط منظم محكم قدم نفسه فيه للناس في المقال أو موضوع الإنشاء الذي كتبه في السنة النهائية على أنه المرشد المعلم لما سألهم الأستاذ ما هي آمالكم وكيف ما الذي أعددته لتحقيق هذه الآمال كتب أملي أن أكون مرشدا معلماً وشرح للأستاذ ما الذي أعده لهذا العمل وقال إنه نفس أبي وطموحا إلى الجهاد ورغبة في بيع نفسه لله سبحانه وتعالى واستعرض الأدلة التي تجب على المسلم أن يفعل ذلك واعتبر نفسه هو المخاطب بهذه الأدلة وينبغي عليه أن ينفذ هذا تنفيذا ذاتيا في نفسه أولا ولعل هذا المقال أو هذا الموضوع الذي كتبه وهو في السنة النهائية بدار العلوم هو الذي أوحى لي بكلمة المرشد للإخوان المسلمين المرشد العام للإخوان المسلمين بعد أن تأسست الجماعة في الإسماعيلية سنة 29 على الصحيح وسنة 28 على الشائع لكن هو في الغالب سنة 29 وقلت لحضراتكم أن الذي كتب في حسن البنة لا يمكن احصائه ولا عده بلغات العالم كلها لا تكتب لغة في الدنيا الا وفيها كتابات عن حسن البنة والكتابات في كل الاوطان وفي كل اللغات وفي كل الثقافات على نوعين متضادين متنافرين نوع يغرق او يستغرق في المديح والاطراء واضفاء الصفات البالغة الحسن على حسن البنة وهو لم يكن عاريا منها ولم يكن محتاجا الى الاطراء الزائدي عن الحد ونوع مغرق في النقد والذم والاتهام بما ليس فيه حتى اتهم بأنه لا أصل له وبأنه يهودي جاء من اليهود لكي يفسد الدين الإسلامي وزرع في قرية من قرى مصر لكي يعده اليهود بعد سنوات قليلة من العمر ليكون عامل الفساد الأكبر وهذا الكلام يمنشر في دولة صهيونية وإنما نشر في مصر نفسها ونشر في وقت مبكر من أوقات الدعوة مما يدل على أن خصوم الدعوة الإسلامية بصرف النظر عما قلناه آنفا وسنقوله لاحقا خصوم الدعوة الإسلامية تنبه مبكرا إلى خطورة حسن البنة وإلى خطورة دعوته وأنا أتذكر كلما مرت بي هذه الخواطر أتذكر الصنيع اللي قاله عباس العقاد على نفسه أو على نفسه عباس العقاد قال على نفسه حكتين لما خرج من السجن بعد اتهامه بالعائدة الذات الملكية والحكم عليه بالسجن ستة أشهر أو تسعة أشهر وخرج من السجن ذهب إلى ضريح سعد زغلول ووقف عنده وقال بيتين مهمين جدا من الشعر قال وكنت جنين السجن تسعة أشهر وها أنا ذا في ساحة الخلد أولد عداتي وصحبي لاختلاف عليهم سيعهدني كل كما كان يعهده هذا شعر العقد ووصفه لنفسه ولما صنع قانون المرور لأول مرة في مصر وفرض مخالفات إرش ساغ وثلاثة ساغ وخمسة ساغ على السيارات أو الدراجات أو الدراجات البخارية كانت لسا جديدة اللي بتمر في الشوارع تخالف المرور تخالف النظام معرف ايه قال العقد عن نفسه في بيتين آخرين من الشارع يهمني شطر آخرين منهم قال أنا راكب رجلي فلا رسم علي ولا ضريبة هذين الوصفان الثبات على المبدأ رضي الناس أم والثبات الذي يعرف به صاحبه حتى لا يختلف عليه اثنان هذا الثبات كان مزية من مزايا حسن البنلى التي يدركها خصومه ومناوئوه والخائفون من الفكرة الاسلامية قبل ان يدركها المحبون لها دي الفكرة والعملون لحسابها المحبون لها والعملون لحسابها الله دالي طيب وحلو وكويس بيصر بالليل وبيسافر كل يوم خميس ويرجع من السبت الصبت مرهق مش قادر يدي درسه في المدرسة هذا ما يشعرون به أما المناوئون فيرون في هذا الصنيع خطرا بالغا على أفكارهم هم وعلى المجتمع الذي يحاولون أن يصدره بيده الأفكار المناوئة أو المخالفة أو على الأقل غير الملتزمة بالفكرة الإسلامية الأمر الثاني أن أحدا لا يستطيع أن يؤثر فيه بعمل من خارجه الغرامة مش هتعمل له حاجة أنا راكب رجلي فلا رسم علي ولا ضريبة حصل البنة ما قالتش للحكومة عمليه لجمعية لخان المسلمين ما قالتش للحكومة عايزة عمل حزب سياسي ما قالش للحكومة أنا عايز برئيس الوزراء ولا أحول الملكية ولا الجمهورية إنما قال للناس أيها الناس إن كنتم مسلمون فتعالوا نلتقي على كلمة الإسلام ونتفق ولما نشوف دلوقتي كيف خطب المناوئين للفكرة الإسلامية مبكرا جدا هل هي مش بخطبهم بخطاب السلطان ولا بخطاب قوة الجماعة ولا بخطاب كثرة الأنصار وإنما يخطبهم بخطاب المنطق الإسلامي الذي إذا استجبت له حتى في النقاش لا, لا أقول استجبت له في القبول استجبت له في مجرد النقاش لم يستطع أحد أن يقول إن عندك موقفا معاديا للإسلام والذي إذا أبيته لا أقول أبيت قبوله وإنما أبيت مجرد مناقشته قال كل الناس إنك محل تردد أو شك أو عدم رضا عن قبول الفكرة الإسلامية حسن عمل كده أنا راكب رجلي فلا رسم علي ولا ضريب حسن جدا عملي حاجة لا عايز منكم فلوس ولا عايز منكم دور للاخوان منك من بتاع وزارة المعارف وقتها بتاعت الكشافه هو عمل دور الاخوان وهو عمل معسكراته وهو عمل نظم وهو عمل لوائحه وسمى اول قانون للاخوان المسلمين طبعا بعدين بقت لائحه للاخوان لكن اول ما اتسمى كان اسمها وقبل سنة 1910 الجماعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية سمت نظامها قانون الجماعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية ولازال ساريا حتى الآن صدر سنة عشر سنة 1910 فهؤلاء الناس الذين كانوا يعملون في أوساط المسلمين لبعث الفكرة الإسلامية اهتموا بأن يكون اعتمادهم على أنفسهم وأداؤهم لما يحبون أن يؤدوه على حسابهم وتقربهم إلى الناس بما يستطيعون إعطاءه لا بما يستطيعون طلبه من الغير ولا جمعه من الآخرين ولذلك الإخوان الذين يعملون للإسلام في أوروبا وأمريكا لما كانوا يأتون إلى البلاد العربية عندما كنا نقيم فيها يطلبون دعم رجال العلم والتجار وأصحاب الأموال على صورة تبرعات لبناء مسجد مركز إسلامي مش عارف إيه انا لم اشارك في اي عمل من هذا ولم ازكي احدا لكي يطلب من احد مالا زلت حتى الان لا اقبل من احد ان يذهب اليجمع تبرعا لمسجده او مؤسسته الاسلامية او دار الرعاية التي ينشئها او كذا لما كنا طلابا في بريطانيا واردنا ان ننشئ دار الرعاية الاسلامية اللي الان اصبحت مؤسسة هائلة في اوروبا كلها انشأناها بقروشنا انشأناها بتبرعات 50 بنسي عن نصف النيس كل اسبوع لأنه مصروف أي بيت فينا كان خمسة جنيه في الأسبوع فلما يقتطع من الخمسة جنيه نص جنيه ده اقتطع مبلغ ضخم وكان الذين أسسوا هذا الموضوع خمسة رجال أحمد العسال وحسن عبد الحميد رحمة الله عليه واثنين من العراق وواحد تاني من مصر بنص جنيه كل أسبوع واستطعنا بهذا أن نعمل عملا ناجحا دعا أحد كبار الأسرياء العرب إلى أن يرسل إلينا منذوبا هو الشيخ عبدالعودود الشربي رحمة الله عليه كان أمين عمج مع البحث الإسلامية بعد كده. يرسلوا الينا مندوبا من دوباً لندن يقول انا سمعت انكم بتعملوا النشاط ده عايزين قد ايه عشان تشتروا بيت فقلنا احنا مش عايزين حاجه احنا مبسوطين كده وبنخدم في بيت واحد فينا وبندي واجبنا ناحيه الناس المسلمين الطيبين اللي في المناطق دي فقال لا هو مستعد يدفع لكم اي ثمن ترونه لاي بيت فمررنا مع هذا الاخ على اماكن مختلفة ووجدنا بيتا انا لا انسى ثمنه كان 14800 جنيه استرليني فاتصل هو بهذا الرجل العربي الصالح الله يرحمه وتوفاه وبعت لنا المبلغ عن طريق سفارة بلده وبعد منكم نشارين البيت وبقى عندنا مقر الآن المقر ده بقى 3-4 مقرات بريطانيا ومقرات أخرى في أوروبا العمل الذي يصنعه المسلمون المتطوعون بقروشهم القليلة يبقى ويدوم ويتصل وتكون جذوره في الأرض وثمرته في السماء العمل الذي يعتمد على الغير لابد أن يخدم أهدف هذا الغير الذي اعتمد عليه إذا دفع لك الملك أموالا لابد أن تسبح بحمد الملك إذا دفع لك التاجر لابد أن تثني على التاجر إذا دفع لك الزعيم الديني اللي بيجمع من الناس الصدقات والأموال المختلفة لابد أن تكون طوع أمر هذا الزعيم أما إذا كنت معتمداً على نفسك تصنع ما تستطيعه ولا تتجاوزه إلى ما لا تستطيع ولا تطلب من الناس ما يجعلك تابعاً لأحد فإن هذا هو سر نجاح الدعوات وسر إثمارها وهكذا كانت دعوة حسن البنة في أولها وفي أوسطها ثم تغيرت الدنيا إلى حدود يعني مختلفة بسبب تغير الفكر والنشاط ومائلة لو حاولت أن أذكر الأدوار الفكرية لحسن بناء أو لجماعة الإخوان المسلمين كلها في لقاء واحد يكون ظلم للإخوان المسلمين يكون ظلم لها لكن أنا سأذكر النهاردة الدور الفكري في المجال السياسي لحسن بناء الدور الفكري في المجال السياسي الذي يدل على أن الإخوان المسلمين منذ نشأتها في سنة 29 إلى أن لقي حسن بن رب في سنة 49 وهي تعمل في خط مستقيم يبدو أحيانا أنه خارج عن هذا الخط واتجه اتجاه آخر لكن في الواقع الإمعان النظر أو إنعام النظر يؤدي بنا إلى إدراك أنه لا يزال يعمل في خطه الأول قلتنا حضرتكم أنه أدب نفسه لأنه مرشد ومعلم لكن هو في الواقع كان أقرب إلى الثائر المغير جمال الدين الأفغاني منه إلى المصلح طويل النفس بعيد النظر محمد عبد طبعا هو تأثر بالترمسة محمد عبد المباشرين وتأثر على روضي الخصوص بالشيخ رشيد رضا تأثرا شديدا ومع ذلك فقد كان في منهجه الإصلاحي أقرب إلى محاولات التغيير التي كان يحاولها الأفغاني منه إلى محاولات الإصلاح التي كان يحاولها محمد عبد سنة 29 في بداية, في بداية حركة الإقوان المسلمين سنة 29 يكتب فيقول بد من السعي لإصلاح الشرق وتوجيه جهود الأمم إلى غاية منتزعة من روح الشرق نحن في الوقت نقول ضد التبعية نقول نحن مصريين ضد التبعية نحن نرفض التبعية لغيرنا حسن حيث نقول الكلام من 29 توجيه الأمم إلى غاية منتزعة من روح الشرق وملائمة لمزاج أهله لا تنحصر في تقليد لأوروبا ولا لغيرها بل قوامها إن هذا الشرق من كبوته واستخدام قواه الكامنة إذن هذا الشرق في نظريه هو محط الأمل في النهضة هذا هو سبب السعي إلى هذه النهضة وهذه النهضة لا تكون إلا بالقوى الكامنة في هذا الشرق التي تلائم إذا استنهضت أن تنهض به نهضة تلائم روحه أو تناسب روحه منتزعة غاية منتزعة من روح الشرق ولحظوا حضراتكم أن الذين اشتغلوا بالإصلاح في المجالات المختلفة كلها كانوا يتحدثون آنذاك عن الشرق ولا يتحدثون عن جزء معين منه وإنما يتحدثون عن الشرق كله الأستاذ سنهولي رحمة الله عليه كتب عصبة أمم شرقية لما انهارت الخلافة الإسلامية كتب عن فكرة الجامعة الإسلامية وإنشاء عصبة أمم شرقية ما قالش, ما قالش من نظرة مؤتمر الإسلامي اللي عملها بناء على أفكاره الملك فيصل وساهم في إنشاءها أستاذنا غفر الله له وأسكنه جنته الدكتور توفيق الشاوي وهي دي ثمرة جهد السنهوري وكتبته لكن السنهوري كان يتحدث عن عصمة أمم شرقية لكي تكون جامعة لأمم الشرق كلها قلت من الإصلاح السياسي والقانوني الدستوري بتاع السنهوري باشا إلى توفير حكيم الأديب الكاتب الفيلسوف توفير حكيم لما كتب لكي يصف روحه الغريبة عن روح الفرنسيين كتب إيه؟ كتب أصفور من الشرق كتب أصفورهم من الشرق وكان يظن أن مصر هي جزء من هذا الشرق الكبير كان يقدر يكتب وهو مصري قح وفلاح وعارف كل حاجة ومع ذلك لم يرى نفسه منتميا إلا لهذا الشرق كله وقص على ذلك كثير من الذين حاولوا الإصلاح والذين حاولوا التقدم إلى الأمة بمشروع نهضوي كانوا يتحدثون عن الشرق كله ليه؟ لأن الشعور بالقومية المحلية لم يكن قد نشأ بعد بل كان شعورا مزموما لأنه استخدم في هدم الدولة العثمانية فكان المصلحون ينقون بأنفسهم عن أن يكونوا ممثلين لقومية صغيرة أو قومية محلية ويدفعون بأنفسهم إلى أحضان الشرق الكبير لكي يقولوا نحن البديل عن فكرة الخلافة الجامعة لهذه الأمة أول مسألة الفتنة هنا هو أن الإصلاح في نظر حسن البنة يجب أن يتفق مع طبيعة الشرق ولا يكون تقليدا للغرب طول وجوب ترك الالفاظ التي تداولها التي يتداولها المؤرخون لمسميات ذلك العصر يقصد عصر النهضه الاوروبي حضراتكم سمعت الاستاذ طارق بشي او بعضكم حضر الاستاذ طارق في هذه القاعه مرات كثيره جدا يتكلم عما عندنا وعما عندهم من مصطلحات واخر ما أذكره من كلامه انه بيتكلم عن المكتشفات فبيقول الغربي يقول انه بيكتشف منابع النيل لكن احنا ازاي نكتشف منابع النيل ده احنا عايشين على النيل حياتنا كلها الغربي بيكتشف الآخر بيكتشف أفريقيا يعني بيكتشفنا يعني إحنا بينا موضوع لكتشافاته كأننا قرود أو حمار وحشي أو بقر بييجي يكتشفنا وهذا لا يليق ولا يليق بيننا أن نسمي عصرا معينا زي ما في كتب المدارس عصر الكشوف الجغرافي المشهور بتاع برج التجارة أو أبراج التجارة في نيويورك فيقول احنا 11-9 لا يعني لنا شيئا هذا يوم لا يعنينا هذا يوم يعني الحضارة الأمريكية لأنه يوم انهيار الأبراج المهمة جدا جدا بحادثة لا نعرف مقفحوها ولا محتوها حتى الآن أما اليوم الذي يهمنا ويعنينا فهو يوم 7 أكتوبر سنة 2001 عندما غزت أمريكا أفغانستان وعندما دمرت حكومة طالبان وعندما دمرت المسلمين وعندما جاءت بجيش العالم المتحالفة معها لكي تحتل أفغانستان النظرة التي تؤدي إلى تميز الشرقيين أو تميز المسلمين أو تميز العرب هي التي تؤدي بهم إلى المهوط النظرة التي تجعلنا تبعاً دائما لغيرنا في المصطلح وفي الفكرة وحتى في الألفاظ وحتى في التسميات بل وحتى في الأزياء التي نلبسها جميعاً لأنه ليس لن نزيل غيرها حتى الآن هذه النظرة تجعلنا دائما تبعاً إلى من عصم الله وقليل ماهم المرحوم الأستاذ صلاح الدين حافظ لما كان نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونائب رئيس تحرير الأهرام طلب من الاتحاد ووفق على فكرته أن تصنع دراسة عن المصطلحات المستخدمة في الإعلام العربي وصنعت هذه الدراسة وأعطيت المادة الخام لابننا الأستاذ أحمد عبد الرحيم أحد الأعضاء البرزين في هذا المنتدى كل أسبوع وربنا يجيبه التي جمعت من هذه المصطلحات لاحمد عبد الرحيم ليصنع كتاب المصطلحات المتداوله في الاعلام العربي المصطلحات مش بمعنى العربي والانجليزي ولا الانجليزي والفرنسي ولا لا المصطلحات الفكريه بمعنى لما نستعمل هزيمه نستعملها امتى نستعمل نكسه نستعملها امتى لما نستعمل كارثه نستعملها امتى نستعمل نكبه إمتى؟ حصل بان مثلا كان يستعمل لللفظ أو للكلمه التي نستعملها اليوم لما نقول احنا متخلفين نحن أمة متخلفة نحن شعب متخلف نحن عايشين في تخلف حسنًا بن عمره باستعمل كلمة تخلف في أدبياته كلها إنما كان يستعمل لفظ انحطاط خذ بنا حضرتك تخلف يعني نحن في آخر قافلة لكي نلحق بأولها ينبغي أن نصنع مثل ما صنع أولها أما انحطاط فمعناه أننا نزلنا من منزلة كانت لنا إلى أرض لا ينبغي أن نقعد فيها وعلينا أن نصعد من هذه الأرض فنمعد إلى مكاننا الأول الذي كان فيه لم يكن استعمال لفظ انحطاط بضل لفظ التخلف مجرد خلاف لغوي انما ده خلاف معنوي في الفكرة التي يعبر عنها كل من اللفظين مثلا حسن البقر كان على كلمة رجال الدين ويقولون يتحدثون عن رجال الدين والسلطه الروحيه وليس في الاسلام رجال دين ولا سلطه ولا سلطه روحيه ويقول بل ليس في الشرق رغم ان في الشرق كانت ليس في الشرق رجال دين بمعنى رجال الدين الاوروبيين طبعا ما حصلش في الشرق كله ان حكمت الكنيسه ولا سلطه روحيه بمعنى انها تقابل السلطه الدنيويه اللي هم بيسموها في المصطلح الحديث السلطه الزمنيه لم يكن هذا حادثا في الشرق اصلا كان الرجال الدين المسيحي او رجال الكهنوت المسيحي او رجال الدين اليهودي يشتغلوا مع اتباعهم فيما يتعلق بدينهم اما السياسة والحكم والادارة والتجارة فكان هذا متروكا للناس حصل بنا كان يعترض بشدة على استعمال مصطلحي رجال الدين والسلطة الروحية لانهما يوقعان المسلمين في الهوة التي وقع فيها الغرب نتيجة حكم الكنيسة هو استعمل كده قال ان استعمالها يتورطون في تشبيه النظم الإسلامية بغيرها من النظم وواجبنا أن نرفع عن أعينهم حجاب الوهم ونوضح لهم ذلك العبث اللفظي وخداع العناوين التي وضعها مؤرخ أوروبا لذلك العادي عندهم وأنها لا تصلح عندنا فهو حاسة اللغوية اقتررت بحاسة الفكرة فجعلته يرفض هذه المصالحات ويأبه يقدم مفهوم النهضة في مقابلة مفهوم الانحطاط بدل ما نقول مفهوم التخلف مفهوم التقدم حد كمان زمان قال لي انه يعني لكي تتقدم انت هتمشي مش ممكن ان للتقدم لكن النهضة ممكن ان تبدأ بين يوم وليلة ممكن ان يظهر زعيم صاحب رأي وصاحب قوة وصاحب فكر فهيقل بحال الناس من سيء الى حسن لكن التقدم فكرة التقدم في مقابلة التخلف تحتاج الى وقت طويل وزمن طويل وهذا يوجب بالضرورة ان يكون غير قد سبقت انا احاول احصله طب هم سبقيني بمئة سنة انا احصله في ايه في كمان احصل عشرين من المئة طب ما هو يكون تقدم خمسين تانين او مئة تانين فطول ما انا بجري وراء الودامي لن احصله ابدا لن الا اذا او وقع او نهار زي من نهار تحبزه نجاحنا لكن ممكن نجاح غيرنا انما الانهيار حاصل حاصل لأن هذه الحضارة نهايتها إلى هذا الانهيار بغير جدال لكن أنا ما صحش أستنى الانهيار أنا ينبغي أن أبدأ انا في النهضة بنفسي لكي أحقق ما أريده لأمتي ولشعوب هذه الأمة كان يرى أن النهضة لها ثلاثة أركان الربن الأول هو المثل الأعلى والمثل الأعلى ده بيختلف من أمة لأمة ومن شعب الشعب ومن جيل لجيل وكلما كان المثل الأعلى ساميا كلما كان المطلوب من هذه النهضة هدفا ساميا ولذلك المثل الأعلى عنده هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى هذا المثل الأعلى الذي وضعه القرآن الكريم لهذه الأمة أن تؤمن بالله هو آيات الإيمان بالله كثيرة جدا وكل المسلمين حفظينها وكلهم يشعروا أنهم مبينون بالله لكن لا يتحقق هذا الإيمان بالله إلا إذا نهضت بالأمة فحولت هذا الإيمان من عمل نظري أو من حالة عقلية أو ذهنية إلى حالة عملية تستطيع أن تقدم بها فعلا أو تنهض بها فعلا إلى أعلى قالوا هذا المعنى للنهضة الإسلامية وهذا المعنى للنهضة معنا تنفرد به الأمة الإسلامية إذ تستند ونهضتها إلى جانب الله تعالى والإيمان به وسلوك سبيله وهو لا يكون في غير نهضة هذه الأمة من محاولات النهوض الأي وعد حاول ينهض تانية حين نهض بحاجة تانية لكن ما فيش حد حين نهض يقول ألا ربنا معايا إلا هذه الأمة المسلم عنده ركنين آخرين واحد تسمى القوة المعنوية ودي عبر عنها بالأخلاق وحسن السلوك والتآخي والتعارف والتواصي بالبر والتواصي بالصبر على الحق إلى آخرين وعنده مثل اسم القوة المادية اللي عبر عنه بقول الله تبارك وتعالى وعدوا لهم ما استفعتم من قواته ومن رباط الخير ولا هذه القوة المادية ليست في السلاح فقط وإنما القوة المادية في أن تغير أنت ما بنفسك لتتحول من إنسان ضعيف البنية إلى إنسان قوي للدنيا ولذلك كان بالأشياء المهمة أو يفدعوك أخوان المسلمين اللي حضرها منكم أو اللي سمع عنها أو فاكرها حاجة اسمها تقوية الأبدال ورسالت حضرتك عن الجهاد تربية بدنية وأثر لما انا شفتها كنت فرحان بيها جدا لانها ذكرتني بتحويل مفهوم تقويه الابدان من مفهوم نظري الى مفهوم عملي هما كانوا بيعملوه انهم يجرو على البحر وانهم يعلموا الاولاد السباحه يعملوا لهم مسابقات يديهم خمسه صاغ جايزه لانه عايز يقوي البدن فعلا لكن لما تضع هذا في اطار نظرية علمية للتربيه البدنية طبقا لمفاهيمها الحديثه وتقول انا بستخدم هذه التربيه البدنيه لاعداد المسلمين لكي يكونوا امه ناهضه مجاهده الامر بيختلف جدا وده كان معنى كلام حصل بأنه كمان كان يستشفق دائما بقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسهم ويقول الاستشهاد بهذه الآية ليس معنى أنك تحسن على حالك أنت تسمع هذه الآية الآن كثيرا جدا في معرض, في معرض جلد الذات في معرض الإشعار بأننا لا أمل فينا في معرض فقدان لاحتمال ولو كان ضعيفا بتغير أحوال هذه الأمة من سيء إلى حسن أما حسن البن رحمة الله, رحمة الله عليه فكان يستعمل هذه الآية في مقام من هذا الأمة إنك تريد أن تنهض لا تستطيع أن تنهض إلا بالتغيير والتغيير يبدأ منك لا تقول سأنتظر حتى يغير الله لأن الله لن يغير حتى تغير أنت هذه الفكرة التي تحيل الأمر إليك وتحملك المسؤولية لا تجعلك محبطا أو مثبطا أو قاعدا وإنما تجعلك عنصرا حركيا في المجتمع ولذلك قلت لكم أن الأستاذ القلبشي لما تكلم عن حسن بن في مقدمة الكتاب إبراهيم بيومي غانم قال إنه مفكر حركي ليس مفكر عملي مفكر يحاول الناس إلى أدوات وقوة في الشارع متحركة وليس مفكرا يقول هذا حلو وهذا وحش هذا حسن وهذا قبيح هذا جميل وهذا غير لا مفكر يحرك الناس فعلا قال, قال إن محاولة تقليد الغرب وتحويل مصر إلى قطعة من أوروبا تتضمن مخاطر جسيمة تهدد كيانا المسلمين والشرقيين عموما يعني مسيحيين معاهم وتنسيهم كرامتهم وعزتهم ومقدساتهم وتنسيهم مهمتهم في الحياة وهو الإنهاض الشامل للإنسان كله حسن بلنا ما كان يفكر من الأول يوم في الفرد المسلم للأسرة المسلمة الجماعة المسلمة الدولة المسلمة العالم المسلم ليس العالم المسلم بمعنى العالم الذي يدخل كله في الإسلام هذا ليس على الله بعزيز بسم شو ذلك كان بيقصده كان بيقصد العالم الذي يحترم الإسلام ويعطيه حقه ويصل فيه الحق إلى صاحبه لأن الله أمر بذلك لأن صاحب الحق كان قويا على أخذه العالم الذي يستجيب لقيم الإسلام التي لم يستجب لها العالم حتى اليوم ألوى لذلك ألوى مهمتنا هي تقديم الإسلام باعتباره دينا قيما فيه النظام الشامل والقانون المحكم والدستور الكافل بسعادة الأمم ورفاهيتها وصلاحها في الحياة وبعد الحياة وأن علينا, وإن علينا أن نجعل هذا الإسلام المتمكن في نفوس أهله أساسا للنهضة الشرقية الحديثة لتستبغ نهضتنا بصبغة مجيدة تجذب نحوها أفئدة الشعوب وتعيد للشرق مجده المسلوب وعزه الموتصب هوحنا لو كان لنا هذا المجد وهذه العزة كان ممكن اثنين من كبار مسؤولي دولتنا يروحوا دولة تانية محدش يقابلهم ويروحوا يقابلوا واحد معين يوم مرضتش يقابلهم ويديهم لقدنا منه بتلتة اربعة درجات يقولوا قابلهم انت فيقابلهم ويرضوا يعودوا معاه ويرضوا وعملوا مؤتمر صحفي يقولوا في كلامه ويرجعوا هل كان هذا يمكن أن يعقل؟ هل كان يمكن أن يعقل أن لدينا موعدا مهما مع شخص مهم ثم يقرر هذا الشخص المهم فجأة أننا مش مهمين فيعطي الأهمية لغيرنا ويقلل زيارته لبلادنا من يوم كامل إلى سبع ساعات لو كنا ذوي كرامة وذويهمة وذوي قيمة في العالم ما كانش حد عمل فينا كده إنما مياه يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه بل كان بيروح حسن البنة منذ ذلك الزمان سنة 1929 و 1930 كان يقول إن منهج هذه الدعوة في النهضة يحقق للأمة أن تستعيد ريادة العالم إلى الخير أو أستاذية العالم فهي ليست دعوة إلى نهضة محلية وإنما هي إيمان بأن الإسلام مستقبل الشرق والغرب معا في ظل الأخوة الإسلامية العالمية ده لكنتبوا لحظاتكم أنه لا يقصد أن كل الناس يدخلوا في الإسلام إنما الأخوة الإسلامية العالمية بتشمل كل بني آدم يا أيها الناس إننا خلقناكم من ذكر وأنت وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا انا استقر بكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اذا فكره الدعوه الاسلاميه العامه الدعوه الاسلاميه العالميه فكره اصيله في فكر الاخوان المسلمين وفي حسن البنا على وجه الخصوص ولذلك لما بيجي اخواننا الان يقولوا عليه فهذا من هذا من شده الشعور بعدم الانتماء إلى وطنك ومن شده الشعور باحتقار لغتك ومن شدة الشعور بعدم جدوى دينك عملك لإنهاضه ومهضة أهله الشعور ده ما كانش موجود عند الإخوان المستمين في زمن حسن بالنا ولا كان موجود في كيف حسن البنى أصلا كان رجل لندا يعرفه اليأس ويعتبر القنوط زي ما اعتبر القرآن قرين الضلال واليأس قرين الكفر واللي عنده كده ما يبطل الشغل جدا يشتغل على طول قال إنه فيه تلت دعائم كبرى لـ لتحريق لـ الذي يقوله وسمى الدعاء من فكرية الدعام تحرير العقل وفتح آفاق التفكير أمامه نحن مش كتير يتكلمنا عن التقليد واتباع الاباء وأن التقليد العلماء التقليديين بيقولوا أنه واجب على المسلم أن يقلد عالما آخر ولا استيان يفكر لوعده إلى أقلي حسن البناء الأول دعام لهذه النهضة تحرير العقل وفتح آفاق التفكير أمامه لأن القرآن الكريم جعل التفكير عبادة لا تعدلها عبادة وربط بين العقل المفكر والعقل المؤمن قالوا لكن العقل محكوم بحدود الشرع امال على كل واحد يقول اللي هو عايزه يعمل اللي هو عايزه ويقرر ان عقله قال له كده لا العقل محكوم بحدود الشرع فإذا قال الشرع هذا حرام ينبغي أن نقول إنه حرام إذا قال الشرع هذا حلال ينبغي أن نقول إنه حلال إذا تركنا الاختيار نختار ما نرى فيه المصلحة ولا تثريب علينا هذه معنى هذه الجملة الصغيرة التي تضم قاعدة هائلة من قواعد الفكر والفقه الإسلاميين العقل محكوم بحدود الشرع الشرع له حدود محددة رأسه رجلين وإدين وأصله فاصله فرع فعليك ان تبقى مع هذه الأصول والفروع حتى تبقى في إطار الشرع العنصر الثاني في هذه علم يؤازر القوة الروحية ونعى في كلام طويل على الأمة اللي أهملت العلم وتركت العلم والناس تكروا العلم والعلم الديني فقط بينما العلم هو علم الدنيا كلها وهو تقدم العلوم والمعارف والفنون والصناعات والناس كتيراهم يروش الفنون دلوقتي يفتكروا الفنون كلها حرام وواحد سمعني بتكلم مرة في أحد البرامج عن أنه في ناس بيحاولوا يستولوا على الفن المصري ويشتروا الأفلام والمصرحيات المصرية فلما قابلني في اجتماع قال لي فلان يعني, يعني قال لي ما اظن انه يبالغ فيه وبعدين قال لي ولكن كيف تتكلم عن الفن بهذه اللغة القطرية الضيقة التي تدل على انك انت مش مدرك يعني قيمة العروبة وقيمة العالم الاسلامي كله, كله قلت له ايه قلت له ايه فحكاية دي قلت له يا رجل انت دي فلوس يا رجل هو بيأخذ التراث بتاعه عشان يحافظ عليه في التلاجة عشان يحطه في فريزة هذا فلوس لا بيأخذه ليستثمره ويستغله بدل ما يأجر هو الفيلم من مالك مصري مسكين يدي له عشان تلاب جنيه وللعشان ألف جنيه على نشر الفيلم مرة أو بثه مرة يشتريه مئة ألف جنيه ويبصه مليون مرة ويبصه إلى يوم ثم لا يكون عندك نسخة من هذا الفيلم أصلاً كانوا يشتروا حاجة اسمها الماستر اللي هي النسخة التي منها تنتسخ بقية النسخ. وأنا عرفتها كيها دي بمناسبة القضايا قضايا في المحاكم يعني قضايا قانونية فأخونا الصالح الطيب وهو من أصلح الناس وأطيابهم فيما أظن ولا أزكي على الله أحدا كان يرى أن مجرد الكلام عن فن المصري غلط لأنه خروج عن الطريق هل يجب أن بس عن الدين المصري المسجد المصري تستطيع الشيخ المصري قارئ القرآن المصري لكن الفن فن إيه لازم درميدة حسن بنا كان يقولون أن النهضة العلمية يجب أن تتسع لل قال فنحن لم نبرع في المخترعات كما برعنا في الرقص والتنفيذ ولم ننبغ في العلوم والمعارف نبوغنا في التهتك والخلاعة والأخذ عن الغرب ينبغي أن يفرق بين النافع والضار من خصائص حضارته فإن لكل عصر وجهين جميل وقبيح ومن الغبن أن نترك جمال العصر العلمي والفني والصناعي والتجاري والاقتصادي إلى قبحه التحلل والإلحاد والإباحية والربا وما إليها فهو حط في الجمال الفنون والصناع والتجارة والتقدم العلمي وحط في القبح الأشياء التي يرى الناس كلهم أنها قبيعة دول الدعمتين الأولى تحرير العقل والتانية التقدم العلمي الدعمة الثالثة لمنهجه الفكري تجديد التراث وتوحيد الثقافة تجديد التراث احنا شفنا أنه الإمام محمد عبد الرحمة الله عليه شرح وحقق نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب وشرح وحقق مقامات بديع الزمان الهمذاني وشرح وحقق أسرار البلاغة ودلائل العجاز لعب القهر الجروجاني وشرح وحقق كتب أخرى واشتغل في فن الصرف واشتغل في فن النحو ليه اشتغل كده لأنه كان يرى أن إحياء التراث العظيم للأمة هو الذي يؤدي بها إلى أن تستعيد أمجادها الفكرية والعلمية إذا استعدت أمجادها الذهنية والتراثية بعد محمد عبد جلنا واحد اللي احيى العلوم العربية كلها اسمه الشيخ حسين المرصفي الشيخ محمد حسين المرصفي اللي كتب الوسيلة الادبية في احياء العلوم العربية وهي مطبوعة في مجلدين طبع انيقة جميلة عملها الهيئة العامة للكتاب الوسيلة الادبية دي جمعت من اول كلامنا لفظ المفيد الكستقيم واسمن وفعل ثم حرف الكلم اول بيت في الالفية بعد البسمالة والحمد لله الى العروض وموسيقى الشعر وآلات الموسي وكيف تصنع الآلات العربية القديمة وكيف تطور كل ذا حطه في الوسيلة الأدبية إلى, إلى إحياء العلوم العربية قال دي كلها علوم عربية ينبغي أن تحية وهذا الكتاب هو الذي أخرج الأئمة الكبار في العصر التالي لعصر محمد عبد الشيخ المراغي والشيخ الظواري والشيخ شاكر رحمة الله عليه ونظرائهم من عشرات الأئمة أو مئات الأسماء التي لا أذكرها الآن كلهم تخرجوا على الوسيلة الأدبية في معرفة العلوم العربية وبغير صنع هذا الكتاب وتدريسه كانت تفقى هذه العلوم مطمورة إلى أن يأتي من يحيى ولذلك كان حسن البنة بيقول إحياء التراث لابد من إحياء التراث وكان محمد عبده قبله بيشتغل بيده على إحياء التراث ونشره نشرا صحيح لما ينتقل حسن البنة من النهضة أربعة امور لابد بد أن تتوفر لتتحقق لنا نهضة سياسية القيادة وانا هنا بقى بقول لكم ان زي التي تحدث في الامه ثوره فكريه تدفع الانسانيه كلها الى النظر اليها والتطلع الى ما تصنع وتراقب ما تريد ان تصل اليه ده مش عايزنا نعمل نهضه داخليه ده دا عايز نهضر العالم كله يتفرج عليها ويشوف انها مهمه طب ما ده هيجيب لنا العداوه مظبوط لو جاب لنا العداوه يبقى يوم المنار لان احنا عايزين نواجه اولئك الاعداء فنهزمهم بالاسلحه التي يمكن الله منها مش بالأسلحة. والثقافية التي استعملها قال المثل الأعلى في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا هنا بن قسين أقول لكم قصة الحسن البن رحمه الله عليه لما دعي أول مرة إلى الإذاعة المصرية دعية في ذكرى الاحتفال بذكرى وفاة مصطفى كامل أو ذكرى ميلاد مصطفى كامل بالفكر فذهب إلى الإذاعة المصرية فدأ زعماء سياسيين أربعة خمسة موجودين كلهم يقول خمس دقائق كلام يعني متعلق بذكر الزعيم مصطفى كامل فقال المذيع انا اكون آخر واحد فقلنا طيب آخر واحد اخر واحد ليه ما صدق يعني ما الشيخ ده اللي جاي لنا بتاع الاخوان المسلمين خليه اخر واحد فتكلموا الزعماء السياسيين ثلاثه او اربعه اللي موجودين معاه وبعدين جه علي الدو فبعد ما حمد الله واثنى عليه وصلى على النبي وسلم قال وعلى فكره زي ما قلت لكم قبل كده لم يكن خطباء زماننا ان لازم يبدأ بخطبه الحاجة وبعد خطبه الحاجه ياتي بالايات الثلاث يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات وعلى ما تخلص خطبه ما كناش استفدنا حاجه نكون نمل لان احنا حافظين الحاجة الحاجه وحافظين ما بعدها الا اما ينبغي ان يطوروا انفسهم ليقدموا الى الناس علما نافعا ومقدمه صغيرة الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله لا تكفي فحسب انك كان بيعمل كده بعد ما حمد الله واثنى عليه صلى على الرسول الله عليه وسلم قال الزعماء ثلاثه زعيم تصنعه الحوادث وزعيم يصنعه الناس وزعيم يصنع الناس, الناس ويصنع الحوادث ومن هذا النوع الأخير كان نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو في شعار الإخوان الرسول زعيمنا صنع الناس فرب أبو بكر وعمر واسمان وطلحوا وعبايد الله إلى آخرين وصنع الحوادث فدعا فلما ما قابلوش الدعوة أمرهم بالهجرة الحبشة فلما ما جروش لما ما نفعتش راح المدينة, المدينة حاربهم خلص في خمس ذائق التي أعطيت له كل السيرة النبوية التي تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الآخر والذي يصنع ذلك هو الذي يستحق لقب الزعامة أو اسم الزعامة أما الذي يصنعه الناس فيسقط إذا أسقطه الناس وأما الذي تصنعه الحوادث فيتبين زيفوه إذا انتظره لكن الزعيم الذي يصنع الحوادث ويصنعه الناس يبقى ما بقي الزمان وده النبي صلى الله عليه وسلم وخلص طبعا ما دعوش بعد كده أبدا لأنه فقال أول حاجة القيادة وضرب مثل بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم تاني, تاني عامل من عوامل تاني دعامة أو من دعام السياسية للنقضة الوحدة التي تزيل عوامل الفرقة وهي شرط لازم للاستفادة من وحدة الأوطان الممتدة من المحيط إلى المحيط نحن صحيح ممتدة من المحيط إلى المحيط لكن مين من بلد لبلد؟ مين عنده طريق يقدر يسافر فيه وهو آمن من مدينة إلى مدينة بلاش من بلد لبلد من يستطيع أن يدخل بلدا عربيا بغير تأشير الدخول إلا سوريا سوريا هو البلد العربي الوحيد الذي يسمح لجميع العرب بالدخول بدون تأشير الدخول جميع البلاد الأخرى عايز تأشير الدخول طيب إيه قيمت إننا من المحيط للمحيط صحيح يلا على المحيط العرب وليلا على المحيط العرب لكن عملنا إيه بالعروبة دي هذه العروبة غير منطقة حسن بنا كان بيقول الوحدة التي تحول هذه الأوطان الممتدة من المحيط إلى المحيط إلى وطن واحد قادر على أن يغير صورة العالم. ولذلك كان عندنا عند الإخوان يعني شعار ثلاثي هو النظام الإسلامي الابتماعي في الداخل والتعاون بين الأمم الإسلامية في جميع أنحاء الأرض الدعم الثالثة هي التحرر من هذا الاستعمار الذي ذكرنا عنه والدعم الرابعة هي إقامة السلطة السياسية الوازعة التي تجعل نظام الحكم إسلاميا قرآنيا إسلاميا إسلامية صحيحة وقرآنيا صادق الإيمان وسلطة تكون مستقلة التفكير قادرة على التنفيذ ذا عايز حكومة غير حكومة القائمة صحيح هو كان يرى ان الحكومة القائمة في عصره كلها غير شرعية ولكن لم يعلن الناغر شرعية ولم يقولنها كافرة ولمما كتب رسائل وكتب جلالة الملك ودولة رئيس الوزراء وكل ما كان يلاقي حق كان يبعت عليها جواب كان فيه مسجد هيقام في البرلمان وبعدين الميزانية قصرت فوزير الأشغال صرح انه هيأجله او يرجيه او يلغه ومعرفش صرح بايه انشاء المسجد في البرلمان حصل فان اقفل اخوان المسلمين عمال يشتغل في التربية والشعب ويسافر يوم الخميس ويجيب السبت راح كاتب له جواب لوزير قال له ازاي تطلع تصريح انك تقفل المسجد في البرلمان او ترجعه بدل ما تبدا ببناء المسجد اللي في البرلمان وتقول للنواب الامه والناس اللي بينتخبوا من الشعب تعالوا صلوا في في المسجد ده قبل ما تدخلوا الجلسه وصلوا فيه بعد ما تطلعوا من الجلسه تقوم المسجد فقامت الدنيا ولم تقعد حتى بني المسجد الذي في البرلمان ولا يزال مبنيا حتى الآن وحسن بالله كان يرى لما حد يقول له الحكايه دي انا اعرف من قال له وادي المساله قال له ادي حاجه خطرت كده لما قريت هو في القطر بيار الجريدة فلأ الخبر كتب الجواب لما جيه بعته بالبسطة بقرش تعريفة ولا بتنين مليم كان ياما راح لوزير الأشغال فنشر في الصحف فقامت الدنيا فبني المسجد فكان منهجه في الإصلاح المنهج العملي ده اللي عايز الحكومة السياسية الوحشة التي لا يؤمن بشرعيتها تتحول إلى شيء أحسن مما هي عليه الذي يبدو أن حسن بنى أدل في مجرى النهضة الفكرية المعاصرة بدل يمكن أن تسميه الفكر الإسلامي الشامل اللي بيفدأ من أن تحفظ الفاتحة وتحسين الصلاة وبينتهي بأن تقيم الدولة وتحقق الأحكام الإسلامية في العام كما تحققها في الخاصة الخاص هو بتاعك أنت والعام هو ما يخص الأمة كلها فكرة الإصلاح السياسي الشامل دي فكرة الإصلاح الإسلامي الشامل دي حسن البنى عن كل من سبقه وعن كثير من, من لحقه ولذلك أخونا العزيز الدكتور عبد مجيد النجار لما كتب كتابه المشهور اللي اسمه مشاريع الشهود الحضاري وكتب فيه عن زعماء النظر الإسلامية سمى مشروع حسن البنى ومشروع في مصر ومشروع المودود في باكستان مشروعات الإحياء الإيماني الشامل قال هذه المشروعات لم تتقدم إلى الناس بقصاصة ولا بجزء ولا بقطعه من قماش الثوب وتقول لهم حصل عن القطع الاخرى أنتم إنما تقدمت بثوب كامل المفصل يصلح لللبس يصلح للارتداء فورا بس عايز ناس تومن بيه وتعمله ده الفرق بين مشروعات الاحياء الشام الاحياء الايماني الشامل زي ما سماها الدكتور بن جيد النجار حفظه الله وبين المشروعات الاخرى الكثيرة التي اخذت جزءا معينا من الحياه المعاصره أو من الحياه الفكرية واهتمت به ناس خدوا العقيده نسخدوا العبادة خدوا العباده السلوك كل واحد ناس خدوا الفقه كل واحد خد حاجه لكن فكرتي البنا والمولدوي وهو بالمناسبه متعاصرتان في العشرينات من اواخر العشرينات من القرن العشرين هاتين الفكرتان كانت فكرتي إحياء شامل إحياء متعلق بالمسألة كلها من أول الفرد إلى العالم وزي أمرت حضراتكم ويدور على عالم يقبل الإسلام مش, مش عالم يؤمن بالإسلام والله إذا آمن خير وبرك وهي نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ أن هذا الدين ما طلعت عليه الشمس لكن هو لم يكن يسعى لتحقق هذه النبوء وإنما كان يسعى لما هو أقل من ذلك أن نكون مجرد قوم مقبولين نحن حتى الآن قوم غير مقبولين وفي مؤتمر عالمي عقدته وزارة الأوقاف في مصر قبل ثلاث سنوات أو أربع سنوات لما صمعت لجنة الصياغة بيانا وذكرت فيه الأديان السماوية قام مندوب الفاتيكان للقص خالب عكشة وقال نحن لا نقبل أن تيد في البيان كلمة الأديان السماوية فالشيخ يس في القنطاوي الكبير الجليل حفظه الله كناعت في البتاع في اللجنه دي فاستغرب او في المنصه فاستغرب قال له ليه يا اخ خالد ليه لا تقبل ان تقول دين سماوي قال له اننا لا نؤمن ان الاسلام دين سماوي ده مندوب الفاتيكان اللي احنا بنحاوره بنروح له ونجي له والبابا يروح الاردن ويدخل الجامع بالجزمه ويقول كنا عاملين حسابنا نلعب الجزمه في المشايخ بتوع الجامع دخلونا من غير ما نلعب الجزمه ده بابا الفاتيكان نستطيع ان نقبل عباره اديان سماويه فيها الاسلام فنساله الرسالات الروحيه فهو قال يعني رسالات روحية الرسالة يعني حد بعد نحن لا نؤمن أن محمد المدرس من عندي أحد ففسد البيان وفسد المؤتمر وكان ده أحد الممهدات التي أدت بنا في اتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى مقاطعة الحوارات مع الفاتيكان ومقاطعة كل العلاقة مع الفاتيكان لأنهم قوم يسمون أهل دين أصلا لا يعترفون بأن لنا دينا يمكن لكلنا دين أرضي زي بطوء الناس الأديان الأرضية اللي في الصين والهند وبلاد تركب الأفيال دي لكن دين بمعنى أن هناك رسولا لا غير مقبول دين سماوي لا غير مقبول من باب أولى فلما يجوا أمثال البنى والمودود وغيرهم ويتكلموا عن الإحياء الإيماني الشامل ويقولوا العالم الذي يقبل الإسلام عن العالم الذي يعترف بأن الإسلام دين ليس ضروريا أن تعترف أنه أخر الأديان وليس ضروريا أن تعترف بأنه ناسخ لما قبله بس اعترف لي بحقي في التدين لا هو غير مستعد أن يعترف لك إن شاء الله الأسبوع الجاي إذا ربنا أحيانا حال نستكمل الكلام عن باقي المدارس الفكرية أو يمكن نستكمل الكلام عن حسن البنة انا رست متأكداً بعض لأنه عندي أشياء كثيرة عن محاولات الإصلاح التربوي والاجتماعي لآخره قد استمر في حسن البنة وقد ننتقل إلى من بعده من المدارس الفكرية الإسلامية وهي المدرسة التي قادها بعد حسن البنة او يعني عاملة في إطارها بعد حسن البنة المرحوم لأستاذ سيد قط إما أن نبدأ في سيد قط وإما أن نكمل حسن البنة يوم السبت القادم سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك